بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه قال مصنف علينا وعليه رحمة الله وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مرفوعا ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله عافية فإن الله لم يكن ينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا رواه البزار وابن أبي حاتم الطبراني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قوله صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال هذا ظاهر أن ما أحله الله من المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك من المنافع والمصالح فهو حلال لأن الله عز وجل أحله رحمة بالأمة وما حرم فهو حرام أي ما حرمه الله عز وجل على عباده من المآكل والمشارب والملابس والأعمال كل ذلك حرام تجكية للأمة وتطهيرا لها وما سكت عنه فهو آفية أي ما لم يرد ما لم يرد في بشم الحلال أو الحرام مشكوط عنه فهو عافي بمعنى لا حرج على من استعمله وانتفع به ولا يبحث عنه فقال فقبلوا من الله عافيته إن الله فإن الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلو وما كان ربك نسيا وفي الحديث الآخر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة بكم فلا تسأل عنها والسؤال في عهد في عصر النبوة عن الأشياء التي لم تحرم جاء النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرب بسببه ومثل ما أحل الله عز وجل ما أحله رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته سواء بسواء وكذلك ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مثل ما حرم الله تبارك وتعالى لأن السنة وحي من عند الله عز وجل نعم. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال برب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاه، وعند رأس الصراط داع يقول استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هم عبد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتح تلجه ثم فسره فأخبر أن الصراط هو الإسلام، وأن الأبواب المفتوحة محارم الله، وأن السطور المرخاه حدود الله، وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن، وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. رواه رواه رزين، ورواه أحمد والترمذي، عن نواس بن عن نواس بن سمعان بنحوه. هذا الحديث فيه مشروعية ضرب الأمثال فقد جاءت الأمثال مضروبة لأمور في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة لأمور عظيمة وهي تنزيل المعقول المعنى في صورة محسوس مشاهد هذا المثل ضرب الله مثلا صراطا مستقيما إلى آخر الحديث والحديث يفسر آخره أوله فسر النبي صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم والأبواب المفتحة والشطور المرخى والداعي الذي فوق الصراط وكذلك الداعي من فوقه من فوق الداعي الذي على رأس الصراط أيث قال صلى الله عليه وسلم فالصراط الإسلام فريق الحق هو الإسلام كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام كما قال عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بني الإسلام على خمس فذكر أركان الإسلام الخمسة والأبواب المفتحة محارم الله التي نهى الله تبارك وتعالى عن الوقوع فيها المناهي والأعمال التي هي مآثم ومحارم فإذا قال صلى الله عليه وسلم ألا وإن حمى الله محارم فلا يجوز لأحد أن يقربها والسطور المرخاه حدود الله التي حدها لعباده من الأوامر والنواهي والحدود حدود الجزائية وأن الداعي على رأس الصراط هو القرآن الكريم فالقرآن دعوة للبشرية جمعاء.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 إلا من أعرض عنه فإنه لا ينتفع بشيء من أوامره ولا توجيهاته إذن فالقرآن يدعو الخليق إلى طاعة الله عز وجل ويحذرهم من معصية الله ويبين لهم ما يترتب على فعل الطاعة وما يترتب على فعل المعصية فرض الله وجنته لأهل الطاعة لأهل طاعة الله وطاعة رسوله وغضب الله ومقته وسخطه وأليم عذابه لأهل معصيته الذين تعدوا حدوده وأضاعوا أوامره وارتكبوا محارمه وأن الداعي من فوقه هو واعظ الله في قلب كل مؤمن المؤمن قلبه حي ينتفع بالمواعظ ويملأه الإيمان فهو يعتبر كالملك للأعضاء يصدر أوامره وتوجيهاته للأعضاء فتنطلق في طاعة الله ويخشى من الوقوع في المعاصي وفي الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب والقلب له أحوال يختلف تختلف أحواله باختلاف الأعمال والتكاليف الشرعية فقلب سليم وهو قلب المؤمن الذي قال الله عز وجل فيه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقلب ميت وهو قلب الكافر والمنافق والمشرك ولا يحيى إلا بالواحد كما قال الله عز وجل اول من كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثلته في الظلمات ليس بخارج منها والجواب لا لا يستوي هذا وهذا وقلب مريض وهو ما فيه ما نكتت فيه الذنوب والمعاصي وما فيه من الإيمان فهو مريض فإن وفق صاحبه لصالح الأعمال وترك عمل السيئات صح القلب وإن ازداد من المعاصي فإن القلب يظل مريضا وربما يجره مرضه بالشوهات والشهوات إلى أن يصير قلبا ميتا وذلك هو الخسران المبين. نعم. عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أُلُ الْأَلْبَاب، قالت قالت قالت فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم متفق عليه قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات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 من القرآن ما هو محكم أي واضح المعنى بين الأحكام ومنه ما هو متشابه ومن حيث المعنى الأحكام والتشابه كل منهما بسمان. محكم عام ومحكم خاص ومتشابه عام ومتشابه خاص فالمحكم العام يطلق على القرآن كله بأنه محكم أي متقن محكم أي متقن فصيح كما قال عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لدن حكيم خبير وهو بهذا المعنى القرآن جميعه معكم أي متقن فصيح جليل القدر ومحكم خاص وهو ما ذكره الأصوليون من, من, أن من أنه ما كان من الآيات واضح المعنى كآيات التوحيد والنهي عن الشرك وإقامة الفرائض والحدود كلها واضحات المعنى وأما المتشابه فكذلك متشابه عام ومتشابه خاص فالتشابه العام يطلق على القرآن كله بأنه متشابه بمعنى يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال ويصدق بعضه بعضا وعلى هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا تقشعر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله فهذا تشابه عام متشابها أن يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا ذلك قول الله ومن ذلك قول الله عز وجل وَأُتُوا بهم مُتَشَابِهًا أي نعيم الجنة أن يشبه بعضه بعضا في الجودة والكمال والنعيم والتشابه الخاص هو ما ذكره الأصوليون بأنه ما لم يكن واضح المعنى لا يعلمه إلا الراشخون في العلم وهذا التشابه الخاص على قسمين تشابه خاص يعلمه العلماء وتشابه خاص لا يعلم كيفيته العلماء ولا غيرهم وإنما استأثر الله بعلم معناه فأما التشابه الذي يعلمه العلماء فما كان دقيق المعنى وخفي الأحكام يعلمها بعض الناس ويشكل معناها على بعضهم ولهذا لما ذكر ابن عباس قصة أصحاب الكهف عند قوله تعالى ما, يعلمه ما يعلمهم إلا قليل قال أنا من القليل فهو من التشابه الخاص الذي يعلمه العلماء وأما التشابه الذي لا يعلمه المتشابه الذي لا يعلم كيفيته إلا الله تبارك وتعالى فهو ما أخبر الله عنه من أمر الآخرة أمر المعاد وما يجري هناك هذا دلت عليه النصوص وكيفيته من المتشابه التي لا يعلمها إلا الله عز وجل وكذلك كيفية ذات الله وأسمائه وصفاته من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى فبين الله عز وجل موقف المؤمنين الصادقين في إيمانهم أهل الكتاب والسنة أنهم يؤمنون بالمحكم والمتشابه قائلين كل من عند ربنا آمنا به كل من عند ربنا أي من المحكم والمتشابه أنزله الله عز وجل وهو الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها وأما أهل الزيق والضلال وأهل الأهواء والبدع فإنهم يتتبعون المتشابهة ويلبسون به على الناس من أجل أن تروج معتقداتهم الفاسدة وأهواؤهم المعارضة ل. نصوص الكتاب والسنة لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم وهذا علامات أهل البدع يفرقون المفكم ويعمدون إلى المتشابه من أجل أن يحتار من ظل نصيبه من العلم في معرفة ما يدلون به ترويجا لمعتقداتهم ومناهجهم الفاسدة وهذا في كل زمان ومكان ما من صاحب بدعه إلا ويعمد إلى أشياء مجملة أو مشكلة أو نحو ذلك فيلبس بها من أجل أن ينجح في دعوته إلى بدعته فيضر نفسه ويضر غيره وقد قال عمر رضي الله عنه ناظروا أهل الأهواء بالسنة فإن أهل السنة أعلم بكتاب الله منهم لا يضربون كتاب الله بعضهم ببعض وإنما يفهمون معانيه ويحملون كل نص على المحمل اللائق به هذا هو طريقة الراسخين في العلم وطلاب العلم الذين يطلبون الهدایة من هذا القرآن صادقين مخلصين لا يخيبون لأنهم يعرفون الطريق التي يفهمون بها الحق من هذا الكتاب الأزل، وهو مشاالة العلماء طلبا للحق. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: فتلنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطا بيديه ثم قال: هذا سبيل الله. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون رواه أحمد والدالمي والنسائي وهذا الحديث مفسر وهو مثل مضروب فسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله خط خطا بيده مشتقيما قال هذا سبيل الله الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه كما قال عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بخيره وقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمرئضة الحسنة وخط بجانبه خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه شبل وحد السبيل لأن الحق واحد، وجمع السبل لأنه لأنها طرق الباطل عبارة عن طرق الباطل المشعبة المتعددة. وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، يدعو هو الشيطان للإغواء. كما قال الله عز وجل إنما يدعو حجبه ليكونوا من أصحاب, الشعير من أصحاب السعير وقال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفردا فدعوة الله عز وجل إلى الصراط المستقيم الموصل إلى رضا الله وجنته ودعوة شياطين الإنس والجن إلى الطرق المختلفة المبتدعة التي من سلكها ضل وهلب فمن ترك الصراط المستقيم وعدل إلى الطرق الأخرى الخارج عن الصراط المستقيم سواء كان الخروج ناقلا عن ملة الإسلام بالكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي أو كان الخروج بالبدع والاهواء والضلالات التي ينقص بها الإيمان وإن لم تخرج أصحابها من دائرة الإسلام هذه دعوة الشياطين فبين النبي صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل أن طريق الحق واحدة دعا إليها القرآن دعا إليها الإسلام دعا إليها رسول الإسلام وأن طرق الباطل متعددة ومتشعبة وأن من سلكها هلأ لأن من استجاب للرحمن نجا ومن استجاب للشيطان هلأ وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا صراط مستقيما وضع أصبعه على الخط المستقيم وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا السبل المراد بها ما قاله صلى الله عليه وسلم هذه الشبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه فتفرج ولا تتبع الشبلة فتفرج بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لאלكم تتبعون وهذا هذه آخر آية من الآيات التي شملت الوصايا العشر من سورة الأنعام التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قول الله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تركوا بي شيئا الآيات إلى أن ختمت بقوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن شبيله ذلك وصاكم به أي فاقبلوا وصية الله لعلكم تتبعون أي لكي تتكون الله بامتثال أمره وجنا بنهيه صلى الله على نبينا سيد من فرنسا يقول هناك من النساء من يضعن بعض الحلي على أنوفهم للزينة ولا يسترنع وجوههم عند خروجهم من البيت فما حكم ذلك حكم ذلك حرام لا يجوز لهن أن يلبسن الزينة ويخرجن متبرجات نهى الله عزوجل عن التبرج. قال ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، فكشف الأعناق، ولبس الزينة، وكشف الوجوه، ما بقي شيء من جمال المرأة إلا وأظهرته. هذا لا يليق بالمسلمة ولا يجوز لها. فإذا خرجت لحاجتها يجب أن تكون مشدورة. تستر زينتها وتستر وجهها وتستر جميع أجزاء بدنها ولا يحل لها أن تكشف شيئا من بدنها فتكون فتنة للناس فتحمل وزرها ووزر غيرها هذا سهل في... من هولندا يقول عندنا في هولندا كثير من الشباب المنتسب للإسلام يتركون الصلاة بحجة أنهم أصحاب كبائر كالزنا والسرقة وعياذ بالله فلا ينبغي أن يواجه الله وهم في هذه الحال فهل يجوز لي حين أدعوهم إلى الالتزام بالصلاة أنا أقول لهم صلوا وقت المسجد وإن كنتم مرتكبين للكبائر زادوا فعلهم هذا وتأويلهم هذا التأويل الفاشن زادوا ظلمة على ظلمات زادوا ظلمة أكبر من الظلمات التي هم فيها السارك والزاني وشارب الخمر إذا كان يخلي يخليكم من أهل الموبقات إذا ماته على التوحيد والصلاة ضفر بشفاعة الشافعي وإن عذبه الله في النار وأما إذا ترك الصلاة بحجة إنه عاصي فهذه حجة شيطانية كفرية لأن تارك الصلاة تركا كليا يكفر والعياذ بالله فيجب على العلماء الموجودين أن يبينوا لهؤلاء الشباب الضالين عن طريق الحق يبينوا لهم أن ترك الثلاث من أعمال الكفر وعليهم أن يتقوا الله فيتركوا المحارم كلها ويعيشوا في ظل الطاعة فالمحارم توضب الله عز وجل عليهم وتكون حياتهم حياة الضنك وشقر ومآلهم إن ماتوا على ذلك مآلهم إلى النار والعياذ بالله فيجب على من عنده علم أن يحذر هؤلاء الذين ضلوا عن سواء السبيل ويحقق إسلامهم ويقيموا شعيرة الصلاة ويطرقوا المحارم التي توضب الله عز وجل وترديهم وتشقيهم في دنياهم وبرزقهم وأخراهم سام الإمارات يقول هل يجب علينا إذا دخل المدرس الفصل أن نقف له احتراما لا يجوز للطلاب أن يقفوا للمدرس إذا دخل الفصل بل كل يلزم, يلزم مجلسه ومحبة المعلم كان معلما في علوم الشريعة أو وسائلها وهو من أهل استقام محبته في القلوب لا في القيام له فالقيام عادة جاهلية وعادة غربية نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهى أصحابه أن يقوموا له وأخبر بأنه من صفات الأعاجيب فارس الروم الذين أمرنا بمخالفةهم نحن المسلمين. وأما قول القائل: أم للمعلم وفه التبديلة فلا ي... لم يستند فيه إلى دليل. سأل من إيرلندا الجنوبية يقول: ما حكم أخذ الفوائد الربوية من البنك وإذا أخذها الإنسان؟ هل يجوز له أن يتخلص منها بإعطائها لرجل فقير فقرة شديدة لا يجوز أولا لا يجوز أن يدخل الإنسان المسلم في الربا فإن الربا خطير أهون باب منه مثل أن ينكح الرجل أمه علانيا وأخذ الفوائد من البنوك بطريقة الفائدة أو إعطاء غروض بطريقة الفائدة كلها ربا فمن ابتلي بشيء من ذلك فليتوب إلى الله ومن كمال توبته أن يتخلص من المال الذي أخذه فيعطيه الفقراء ويجعله بعيدا عنه لا يأكل منه ولا ينتفع منه بشيء ولا ينفق على أبويه ولا أولاده منه بشيء بل يتخلص منه ويعطيه الفقراء ولا يقول لهم هذا مالون حرام السامي الإمارات يقول ويتوب إلى الله عز وجل هل يجوز لمن أراد السفر أن يخرج دون أن يصلي بعد أن سمع الأذان في بلده معنيته نيته أن يصلي في الطريق إذا حضرت الفريضة في محل الحضر فليصلي الفريضة كاملة بشننها برواتبها ثم يشافر هذا أولى به وأجذر فإذا سافر بعدما دخل الوقت وأدن المؤذن إذا سافر ولا بد من السفر فعليه أن يخلي هذه الفريضة تماما لا قصرة هذا السلام الإمارات يقول السلام عليكم هل الساتر اسم من أسماء الله وما هي الضوابط في معرفة أسماء الله أي تحديد أن هذا الاسم يكون اسم لله جل وعلا الساتر ليس اسم من أسماء الله وإنما الستير اسم من أسماء الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي ستير إذا رفع عبده إليه يديه يستحي أن يردهما صفرا وأما السكتار فلا، والضابط في أسماء الله توقيف توقيفية أي ما ورد في الكتاب والسنة من أسماء الله الحسنة فإنه يسمى به ولا سبيل للاجتهاد في ذلك فهي توكيفية أي يتوقف الإنسان فيها على النصوص الوالدة من الكتاب والسنة ربي السلام من بريطانيا يقول لي بنت عمرها 11 سنة وهي تجز صعوبات كبيرة في الحفظ والفهم وقد وضعتها السلطات المحلية في مدرسة خاصة بالأولاد التي هذه حالهم هذه المدرسة مختلطة في كل قسم ثلاث أبناء وثلاث بنات والمدرسون كفار يدرسون الموسيقى والرقص إلا أني اشترطت على المدرسين أن يدرسوا هذا لبنتي فهل يجوز لي أن أضع بنتي في هذه المدرسة بهذه الشروط لا يجوز لك أن تضع ابنتك في هذه المدرسة المدرسون فيها كفار ومادة الدراسة فيها رقص. ونحو ذلك وهذه تربية كفرية فعليك أن تربي ابنتك في البيت وتعلمها بقدر ما تستطيع إن عندك شيء من علوم الإسلام أو تعهد بها إلى إحدى المسلمات ولا يخلو ولا تخلو الأرض من ذلك فلا يجود لك أن تعهد بها إلى تلك المدرسة أبداً وترضى بما قسم الله تبذل جهدك في تربيتها وتعليمها وما حصل من قصور فالله عز وجل يعفو عنه ونكرر لك التحذير من إرسالها إلى هذه المدرسة المختلطة والقائمون عليها لا خير فيهم درس قادم بكرة بعد صلاة الظهر نعم درس قادم بعد صلاة الظهر بكرة. نبه لجميع الإخوة أن الدرس القادم في شرح سوء إيمان سيكون بعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى في تمام الساعة الواحدة بتوقيت السعودية. وجزاكم الله خيرا. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه مولاه المصنف علينا وعلى رحمة الله. وعن أبي فريرة رضي الله تعالى عنه قال كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكتبون من التوراة فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن أحمق الحمق وأضل الظلاوة قوم الرغب عما جابه نبيهم إلى عما جابه نبيهم إليهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير, غير أمتهم ثم أنزل الله أولم يكفهم أن ما أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون رواه الإسماعيلي في معجمه ابن مردوي الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في هذا الحديث خيان وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وأنه لا يجوز لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع غير الكتاب الفرقان الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لأحد أن يتبع سنة نبي غير سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والرسل الأولون والكتب المنزلة من عند الله الأولى كلها حق وكلها من عند الله عز وجل ولكن أنزل الله عز وجل الفرقان وختم به الكتب المنزل من عنده وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم وختم برشالته الرسالات وأنه خاتم الرسل والأنبياء لا نبي بعده فمن يوم بعث إلى يوم القيامة لا يجوز لأحد أن يعبد الله بشرع غير شرع محمد صلى الله عليه وسلم في العقيدة والشريعة وفي كل أمل من الأعمال والكتب المتقدمة وما يؤثر عن الأنبياء المتقدمين ما كان منه صحيحا فهو منسوخ بن فرقان وشريعة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان منه محرفا باطلا فلا يجوز لأحد أن يعتمد عليه أو يعتني به أو يكتبه أو يريد أن يستفيد منه فالفائدة الكاملة والمأمور بها أخذوا العلم الشرعي مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو آخر الرسل وكتابه آخر الكتب وعالم الإنس والجن مطالبون بشريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط لأن رسالته عامة ورسالة من قبله خاصة الرسل يبعثون إلى أقوامهم خاصة والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الثقلين عامة كما دل على ذلك القرآن والسنة أما القرآن فإن الله عز وجل قال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال عز وجل تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا والعالمون كل ما شاء الله تبارك وتعالى وقال عز وجل وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا هذه الآيات الكريمات تدل على عموم وشمول رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فليس لأحد أن يطلب الحق من غيرها أبدا ولا يقبل منه أبدا ومن السنة المطهرة قوله صلى الله عليه وسلم وبعث الرسل إلى أقوامهم خاصة وبعثوا إلى الناس عامة وقوله صلى الله عليه وسلم لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني والمقصود أن أدلة القرآن والسنة قائمة ترشد إلى اتباع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وتنهى عن التعلق بغيره من الشرائع المتقدمة أو غيرها وقد أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك أولم يقفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون والواجب أن الكفاية فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسمى وأنه رحمة الكتاب رحمة والرسول رحمة العباد رحم الله بها من شاء من خلقه من من آمنوا بالكتاب وآمنوا بالسنة وأقام بهما الحجة أي بالكتاب وبالرسول أقام بهما الحجة على من أعرض عن هذا الذكر الذي لا ينتفع به إلا المؤمنون وقد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وبالدرجة الأولى هذه الأمة إذا أرادوا أن يعلق قلوبهم وأنفسهم بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقد ضلوا ضلالا بعيدا نعم قال عبد الله بن ثابت من الحالة الأصاري رضي الله تعالى عنه قال دخل عمر رضي الله تعالى عنه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب عبدها عليه فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تغيرا شديدا لم أر مثله قط فقال عبد الله بن حارث لعمر رضي الله تعالى عنهما أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد, صل... وبمحمد النبي فسري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم الله عبد الرزاق ابن سعد والحاكم في الكنة وهذا الحديث أولا ما كان عمر رضي الله عنه يعلم المنع من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ظن بأنه ينتفع بما في تلك الصحر من الفائدة من التوراة ظن بأن بأنه ينتفع وأراد الله تبارك وتعالى أن تعرف الأمة حكما شرعيا يتعلق بوجوب الاقتصار على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب العزيز السنة المطخرة وعدم الرجوع إلى غير القرآن وغير السنة لذا عرضها عمر رضي الله عنه وأخبر بأنه أصابها مع رجل من أهل الكتاب فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم إنكارا شديدا وفي رواية إن أنه قال له أمتهوكون فيها يعني متحيرون يا عمر أمتحيرون فيها أي في الرسالة التي جئتكم بها والشريعة النقية التي أتيتكم بها وهنا قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا خوفا على أمته من أن تضل لأنهم إن تركوا ما جاء به وتعلقوا بغيره ضلوا ضلالا مبينا وشفكة على الأمة ربطهم النبي صلى الله عليه وسلم بشرعه كما أمره الله فقال عبد الله بن الحارث يعني عندما تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم من صنيع عمر الذي ما أراد منه إلا الخير فقال لعمر رضي الله عنه أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي يعني تغير لأنه ما أعجبه أن تأخذ شيئا غير الكتاب والسنة لا من التورات ولا من الإنجيل ولا من غيرهما فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي أعلن هذه الأصول الثلاثة التي هي أصول الدين فعند ذلك سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم تحذير شديد أنه لو عاد موسى صاحب الرشالة الكبرى صاحب التوراة التي خطها الله عز وجل له بيده لو جاء لا يجوز لأحد أن يتبعه، بل هو عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يتبع شريعته، بل يجب عليه أن يتبع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات التي قالها عمر رضي الله عنه صارت سبباً في من النبي صلى الله عليه وسلم وزوال الغضب عنه رضينا بالله ربا الرضا بالله ربا معناه توحيده تبارك وتعالى والاعتصام بشرعه الذي أنزله على أبده محمد صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا توحيده في ألوهيته وربوبيته وأشمائه وصفاته المستلجمة لامتثال أوامره والكناب نواهيه، ومتابعة رسله وبالإسلام دينا أي أن نعمل بدين الإسلام في كل باب من أبواب العلم والعمل ولا نرضى به بديلا ولا نعتصم بغيره ولا نأخذ ديننا من غيره ولكن من الإسلام والإسلام وحده هو الذي أمر الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم في قوله إن الدين عند الله الإسلام ونهاهم أن يلتمس ديناً غيره بقوله تبارك وتعالى وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْقَاسِرِينَ إذن فالرضا بالإسلام ديناً يستلزم العمل بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والرضا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أي يجب اتباعه والاعتصام بشرعه وتقديمه على كل شيء سواه من فعل ذلك اتبع محمد صلى الله عليه وسلم في أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة ورضي شرعه ولم يعلق قلبه بشيء سواه فقد رضي برسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا وزيادة في التأكيد على الاعتصام بشرع محمد صلى الله عليه وسلم وترك غيره قال عليه الصلاة والسلام أنا حبكم من النبيين أي تتبعوني يجب أن تتبعوني وأنتم حظي من الأمم التي مضت وسبقت هذه الأمة كما في السنن من قوله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل فصار محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين هو حظ هذه الأمة وهو حظ عظيم لأن الله أكرمه وأعطاه لأمته ما لم يعطي رسولا من الرسل وأنبيائه وأعطى هذه الأمة المحمدية ما لم يعطي أمة من الأمم وأنتم حظي من الأمم فأمته صلى الله عليه وسلم حدها من يوم بعث من يوم بعث صلى الله عليه وسلم أنجل الله عليه إقرأ بسم ربك الذي خلق إلى يوم القيامة كل الخلائق أمته كل الخلائق من إنش وجن وعرب وعجم وذكر وأنثى وقاص وداني أمة محمد عليه الصلاة والسلام أي لا يجود لأحد أن يقول أنا على رسالة موسى أو عيسى أو أي نبي من الأنبياء لا يقبل منه أبدا كما قال الله عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أكد الجملة بجميع. وكلمة الناس تشمل جميع الناس من عرب وعجم ويهود ونصارى وغيره فلا يجوز بعد بعثته أن يتعلق أحد بشيء من الكتب المنزلة السابقة أبدا وهذه الأمة تؤمن بالكتب المنزلة من عند الله والرسل المرسلة والأنبياء العظماء يؤمنون بذلك لأن الله أمرهم بذلك ولكن لا يتعبدون الله بشرعهم وإنما يعبدون الله بشرع محمد صلى الله عليه وسلم فقط بدون زيادة ولا نقصان. قال عليه الصلاة والسلام والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار غير أن هذه الأمة الكبرى انقسمت إلى قسمين أمة دعوة وأمة إجابة فأمة الدعوة هم الذين كلفوا بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت من عرب وعيم وقاص وداني وذكر أنثى بعد بعتة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأمة الإجابة هي جزء من هذه الأمة الكبرى أي الذين استجابوا للرسول عليه الصلاة والسلام يعني استجابوا للدخول في الإسلام آمنوا بالقرآن وآمنوا بالرسول آمنوا بأن القرآن منزل من عند الله وآمنوا بالرسول بأنه مرسل من عند الله لكن هذه الأمة التي تسمى أمة الإجابة هم الذين انقشموا إلى 73 فرق كلها في النار إلا واحدة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة أي قوم عرفوا الحق واجتمعوا عليه وعملوا به ودعوا إليه حتى أتاهم من ربهم اليقين وقال فيه فيهم صلى الله عليه وسلم هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه من الاعتصام بالكتاب والسنة ما كان عليه وأصحابه الاعتصام بالكتاب والسنة علما وعملا وفهما تثالا لقول الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأما الثمتان والسبعون الفرقة من أمة الإجابة فهي من الفرق الهالفة وضابطها هم كل فرقة خرجت عن طريق الضائفة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة سواء خرجت خروجا كليا أو خرجت عن بعض الأعمال ووقعت في الضلالات لأن هذه الفرج تندرج فرج الأهواء والبدع داخل في الثنتين والسبعين والمقصود أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة معنى أن من خالف منهج هذه الطائفة إما أن تكون مخالفته لمنهج الطائفة النادي المنصورة مخالفة كلية بحيث وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر أو النفاق الاعتقادي، فهذا خالد مخلد في النار إذا ما فعل ذلك. وأما من لم تخرجه بدعته ومخالفته للطائفة النادي المنصورة، لم تخرجه من الإسلام، بل بقي في دائرة الإسلام. فهو على خطر عظيم وما دام في دائرة في الإسلام فإنما آله الجنة بعد أن يقضي الله فيه بما يشاء من تعذيبه في النار أو تعذيبه بدون ذلك أو العفو عنه فالحكم فيه لله تبارك وتعالى هذا الذي مشى عليه أئمة العلم السلف الصالحون وأتباعهم إلى يوم الدين فلا يختلط على طلاب العلم أمة الدعوة بأمة الإجابة وكذلك الفرق لا يحكم عليهم بحكم واحد فرق خرجت عن الإسلام ومنهج الطائفة الناجية المنصورة خروجًا كليًا هؤلاء كفار مشركون منافقون لا شفاعة فيهم ولا يرحمهم الله لأنهم لم يأتوا بأسباب الرحمة وآخرون في دائرة الإسلام خالفوا منهج الطائفة الناجي المنصورة في أشياء وارتكبوا أهواء وضلالات خالفوا فيها شرع الله المطهر وطريقة السلف الصالحين فأمرهم إلى الله هم تحت المشيئة الإلهية إن شاء الله عذبهم في النار والعياذ بالله من النار وإن شاء عفى عنهم فالحكم له وحده في جميع خلفهم اليهود والنصارى والكفار كلهم من أمة دعوة الذين ماتوا على هذه العقائد الفاسدة من أمة الدعوة لا يعذرون أبدا مشؤولون عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم طيب تفضل هذا سين عبر الشبكة من الإمارات يقول رضيلة الشيخ حفظكم الله تعالى نحن في الشبكة من خلال البالتور. نقابل أخوات سلفيات لله الحمد أحيانا أحيانا يطلبنا منا مساعدتهم في استعمال هذا البرنامج واحيانا لهم استفسارات في أمور منهجية وعقائدية أساسية لذا هل يجوز أن نكلمهم بالكتابة في نشر الخير أم لا؟ نعم يجوز نشر العلم للذكر والأنثى ولكن بكل تحفظ أمانة وابتعاد عما يجر إلى الفساد لا بالقول ولا بالفعل وأن المرأة لها أن تسمع العلم وراء حجاب فهي متشترة وتسأل عن أمر دينها وتسمع الجواب وتقرأ المكتوب وتسمع النصيحة كل ذلك مشروع بل وواجب في حقهن أن يسألنا وأن يسمعنا العلم وأن يقبلنا النصيحة وبغير ذلك تكون المرأة جاهلة فلا حرج ولكن كما أسلفت بكل تحفظ بكل أمان وبكل حسن قصر واحتساب لنشر العلم لا سيما لهذا الصنف من الناس النساء وهذا سؤال من الإمارات أيضا يقول إذا كان المدرس حزبية هل يجب علينا نحن الطلاب أن ندرس عليه علما بأنه يدرسنا معدل التربية الإسلامية المدرس مفروض المدرس في الدولة مفروض على الطلاب أن يسمع منه وأن يدرس المادة التي يدرسها فلا بد من حضور مادته ولا بد من الحذر من زيغه وتضليله وإن أمكننا أن يبدل له العلاج فإنه واجب ولو بطريقة مدرس آخر ينصحه ويناقشه ويبين له الحق حتى يستقيم المعوج وينتفعه في نفسه ومن ثم ينفعه غيره ويسلم طلاب العلم من شره فإن صاحب البدعة على طلابه شر يريد أن يجرهم إلى ما هو عليه من البدع والضلال هذا هو الغالب وأما ترك المادة من أجل أنه مفتدع فلا لا بد أخذ المادة عليه مع المحاولة الجادة لبدل النصيحة وانتشاله من جحيم البدعة إلى فضل السنة وخيرها نعم سالم من فرنسا يقول ما هو آخر وقت صلاة العشاء الوقت الاختياري إلى نصف الليل هذا يسمى وقت اختياري إلى نصف الليل بشرط ألا يفوت الجماعة ولا ينام قبلها بشرط ألا تفوت عليه الجماعة وبشرط ألا ينام قبلها وأما الوقت الإفطراري فهو ما لم يطلع الفجر هذا وقت شمى إفطراري هذا سائل من قطر يقول فضيلة الشيخ حفظكم الله شخص أراد الزواج عندما نوى استخار ربه وصلى صلاة الاستخارة والحمد لله ارتاح لمن اختارها ولكن كلما أراد أن يذهب لخطبتها تواجهه عوائق السؤال هل يستمر على فعله او او يقدم عليه وما نصيحتكم له على كل حال اذا كان استخار الله عز وجل وما على قلبه الى مكان معين لا ترده هذه العقبات العارضة لان لكل اجل كتاب ما حان وقت ما حان الوقت الذي كتب الله عز وجل أن يتم فيه هذا الشأن، فأراه أن يواصل حتى تزول العقبات. والله عز وجل شح الأمور. ود سعيد الكويت يقول فضيلة الشيخ كثر اللغط حول الجهاد، وأن الجهاد واجب، وأن العلماء لا يتكلمون غيرها من الشبه التي لا يعلمها الناس. فالسؤال متى يقوم الجهاد الصحيح الشرعي القائم على الكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ الجهاد أولاً إن حكم الجهاد باقي هذا أمر لا بد أن نعرفه حكم الجهاد باق ما بقيت الدنيا وبقي على وجه الأرض دولة إسلام لكن إذا توفرت شروط الجهاد وانتفت موانعه فهو مشروع والجهاد فرض كفاية إلا في ثلاثة مواطن فهو فرض عين فقط في ثلاثة مواطن كما حقدت هذا الفقهاء رحمهم الله أهل العلم الموطن الأول إذا استنفر الوالي المسلم استنفر بعض رأيته أو رأيته جميعا استنفرهم وجب عليهم الطاعة أي ليجاهدوا. جاهدوا والموطن الثاني إذا حضر المسلم موطن القتال بين المسلمين والكفار فلا يجوز له أن يفر ويقود من المعركة فيكون قد تولى يوم الزحف. والموطن الثالث إذا هجم العدو على بلدة وجب على أهلها أن يقوموا في وجهه جميعا حتى تنكتر شوكة العدو فإن لم يستطيعوا وجب أن يعينهم أقرب الناس إليهم وما عدا ذلك فالجهاد فرض كفاية أو مشتحب فمتى تساوت القوى والعدد بأن يكون الواحد من المسلمين لاثنين من الكافرين وتساوت العدة عدة المسلمين والكافرين في الجملة فإنه يجب الجهاد يكون الجهاد فرض كفاية حينئذ ويرقب فيه ويقام عدم الجهاد نعم شيخ ذلك تساوى تساوى العدة لكن العدد لم يتساوى تساوى العدة عدت الجهاد لكن العدد لم يتساوى يكون العدد الواحد من المسلمين لاثنين من الكافرين، وإلا فمن فمن فر إذا كان يعني العدد عدد المسلمين أقل من ذلك، من فر لا حرج عليه. شيخ من ترك لا حرج عليه في الجهاد. شيخ فازمان علي. ها فأز الزمان العدد شيخ كيف؟ كلها شيخ جيزه. قد تفجر بعيد على كل حال لا بد يعني يقدر كل وقت بما يناسبه بما فيه من القوة فالدول الإسلامية كل دولة تعرف قوتها وضعفها وعددها وعدتها تعرف ذلك ولا بد في الجهاد من رايه اسلاميه تحت سلطان تحت أوامر سلطان من سلاطين المسلمين أما التعصبات والتكتلات والتحجبات بدعوى الجهاد فهي تدمر ولا تعمر ولا يتم على أيديهم نصر وإنما ينتج عن أفعالهم الفوضى والدمار والخراب المستمر كما تفعل الجماعات المتحزبة من تكفيريين ومن خوارج وغيرهم نعم شيخ إذا أقام الدولة علم الجهاد وسنصرف بالمسلمين إذا قامت دولة معينة على الجهاد، فسنصرت بقية المسلمين. ماذا عن المسلمين؟ الآن الدولة ليست دولة واحدة على رقعة الإسلام، وإنما هي دول، وكل إقليم عليه سلطان. إذا دعا سلطان آخر. الذين تحت ولاية هذا السلطان لا يلزمهم أن يجيبوه لأنهم تحت راية سلطان من سلاطين المسلمين مأمورين بطاعته واتبائه وهو أعلم بمصالحهم وقد يجهلونهم المصالح هذا سالم من فرنسا يقول شيخنا حبيبكم الله عقد أحد الأخوة في هذه الأيام عقد زواج ولكن لما يذكر في هذا العقد المهر وهو أحد شروط عقد وهو أحد شروط عقد الزواج فهل يعتبر هذا العقد صحيحاً به العقد صحيح عليه مهر المثل العقد صحيح وعليه مهر المثل أي مثلها مثلات سائل آخر يقول الذي يقع الآن في شبكة الانترنت يؤدي إلى الفساد. وقد وقع وكذلك تظن الأخت السلفية أنها تستفسر من أخ سلفي والواقع خلافه ويلقي عليها الشبهات التي لا تستطيع أن تجد لها جواب فلو يا شيخ تنصح الأخوات أن يستفسروا عن دينهم من علماء فكان أفضل وأمن لهم هذا هو الواجب الواجب أن الرجل أو المرأة لا يأخذ زينه إلا عن الأمنة الذين هم أهل العلم السائرين على نهج السلف وعلى الرجل والمرأة أن يسأل كل واحد عن العالم الذي يسير على نهج السلف في الحقيقة ومنهج العمل ويأخذ عنه الفتوى ويأخذ عنه العلم ولا يجوز أن يأخذ الفتاوى والعلم عن أهل البدع والضلال فإنهم يضللونه وينشأ لا يعرف إلا ما هم عليه من الفساد سواء في الاعتقاد أو في منهج الأمل فالنصيح للجميع أن لا يتعلموا إلا عند أهل الدين الحق والمنهج الحق عقيدة وشريعة لهذا قال بعض السلف إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق وعرفوا عن من تأخذون دينكم فالدين أمان فلا بد أن تسأل عن حال من تأخذ عنه الدين الفصول الفروع والأقذى والمنهج. جاينا لا لا حلوه لا